وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يظنون الكتاب كذلك قال الذين لا يحلمون مثل قولهم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 كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ أَنwُبُهُمْ قَالِبًا يَن ان الآيات لقوم يمكن ان ما ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم